قرأ القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع.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 ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه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 تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه نوعا إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعة إلا المصلين Al-ladinhum ala salatim daimun, wal-ladinfi amwalhim hakum maulum, lilsaail wal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 فَأَمَّنِ ابْتَغَارَ أَدَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ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 وعن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطَمَعُ كُلُّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٌ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسفوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصبي يوفضون قاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم